بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت تمود وعاد بالقارعة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 تَتَرَى الْقَوْمَ فِي دَاعٍ صَرَعَ كَأَنَّهُمْ أَحْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الذُّنُوبِ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف غادالية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابيا يا, يا ليت ها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانه أذوق فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها غاس ذرع نذران فسلقوا كان لا يؤمن بالله العظيم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 تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوِتِ فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا